بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجرحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 فَأَنَّا النَّاسَ سَوْفَ تَكُونُ وَأَن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ مِثْلُكَ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ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 فَمَنْ ذُيِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ صَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَزْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ والله الذي أرسل الرياح فتدير سحابا فتقناه إلى بلد ميت فأحيينا, فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريدون العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكرولا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 الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب قرات تائغ شرابه وهذا ملح أجاجه ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواقر لتبتعوا من قبله ولعلكم تشكرون يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله يا ايها الناس انتم الفقراء وإن شاء يزهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعديد ولا تدر وادرة وزر أخرى وإن تدعم الصلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا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 جاءت رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جُدر بِيضٌ مُخْتَلِفٌ مُختَلِفٌ عَلْوَانُهَا وغَرابِبُسُودِ وَمِنَ الْنَاسِ وَالدَّوابِ وَالنَّعَمِ مُختَلِفٌ عَلْوَانُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخشَى اللَّهَ مِنْ عبادِهِ العلماء إن الله عزيز وقدير إن من الذين يسلون كتاب الله وأقاموا صلاة وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سببا وعلى نيات يردون تجارا لا تبور ليوصيهم جوعهم ويديدهم من طعمه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مطدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بظير أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عذن يدخلونها يحلون فيها يُحَلّون فيها من عساور من ذهب ولحنأة ولباسهم فيها حرير فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نهوض والذين كفروا لهم عرجا مما لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذين كنا نعمل أو لم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجعلكم الندين فدوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم ويب السماوات والأرض إنه عليم بذات الخدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم لا ربهم إلا مقتَدٌ ولا يزيد الكافرين كفوم إلا فتراك قل أرأيتم شو كآئم الذين تدعون من دون الله أروني أرني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركون في السماوات أم أعتيناهم كتاباً أم أعتيناهم فهم على بينة من بل إن يعبد الظالمون بعضهم ضعفاً إلا ضرورة إن ان الله ينسف السماوات والارض انتزولا ان الله ينسف السماوات والارض انتزولا ولانزلتا ان ام تكهما من احد من بعده ان إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد عيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونوا, ليكونوا أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بعهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد رسنة الله تبديلا ولن تجد رسنة الله تحويلا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 الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يأخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.